وَقالوا لَ تَمَ السَّنَ النَّارُ إِلَّا أََّّامَم مَعْدُودَ قُلْ أَاتَّخَذْتُ معِندَ اللَّهِ عَهْدَ فَلَْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقولُونَ عَى اللَِّ مَا لاَا تَعلَمُون.